بوك تو كاتوريس داشمت أربعون أربعون كالو تيرابم السس السؤال عن الطريق السؤال عن الطريق أتسبرشو من فضلك من فضلك ارجعتي من هل يمكنك مساعدتي هل يمكنك مساعدتي كرشيرا جيرس ريستوراناس يوجد هنا مطعم جيد اين يوجد هنا مطعم جيد ايكيتي ايكايرا اذهب لجهة اليسار عند الزاوية اذهب لجهة اليسار عند الزاوية بسكوكة ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم ثم سر سااف قصيرة على خط مستقيم بسكو م ثم اذهب لجهة جهه اليمين 100 متر ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر يو يمكنك ايضا أن تأخذ الباص يمكنك ايضا أن تأخذ الباص يمكنك ايضا ان تاخذ, تأخذ ترام يمكنك أيضا أن تأخذ الترين. يمكنك أيضا أن تتسير خلفي يمكنك أيضا أن تسير خلفي كيف نوجتي فرة السدينا كيف أثر إلى استاد كرة القدم؟ كيف اصل إلى استاد كرة القدم؟ Vajukite per اقطع الجسر. اقطع الجسر. Vajukite per tunelį. اعبر النفق. اعبر النفق. Vajukite į ketrią سر حتى ثالث إشارة ضوئية سر حتى ثالث إشارة ضوئية باسكو يوسوجيتي بيرما غاتفي ثم انعطف يمينا عند اول شارع <تصفيق> ثم انعطف يمينا عند اول شارع باسكو يوجيوكي تيسي بيركيتا سانكريجا ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي من فضلك كيف أصل إلى المطار؟, من فضلك كيف أصل إلى المطار؟ الأفضل أن تأخذ المترو الأفضل أن تأخذ المترو كيسوك وجوكتي إيجي غلوطني ستوتيس اركب ببساطة حتى آخر محطة اركب ببساطة حتى آخر محطة kad pamatytumėte knygas ir parsisiusote naujausią versiją.